لَقَد رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَفَاضَ بَرَكَاتِهِ وَعَافَاهُمْ وَأَفَادَهُمْ فَاسْتَبْشِرُوا بِهِ وَانْتَظِرُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِقُّ الْحَقَّ وَلَٰكِنَّ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 لا تعلموهم لم تعلموهم ان تطغوا فتصيبكم منهم محره بغير علم يدخل الله في رحمته ليدخل الله في رحمته من يشاء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 أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا للحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين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 ديما هم في وجودهم منثر السجود ذلك مثلهم في التنا ومثلهم في عنقير كزرع اخرج شطؤه فآزره فاستغل و فاستوى على سوقه يعجب الذر يعجب الذر الذي يغض به وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأبرا عظيما